بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر ألف ما تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفوا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفوا لو كانوا مسلمين. ذوهم يأكل ويتمتع ويُلهِم الأمر فسوف يعلم. ذوهم يأكل ويتمتع ويُلهِم وما أهلكنا من قوة إلا ولها كتاب معلوم وما أهلكنا من قوة إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون تسبق من أمة الأجراء وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي جزل عليه الذكر إنك لمجدون وقالوا يا أيها الذي جزل عليه الذكر إنك لمجدون لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ لَوْ تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ الصَّادِقِينَ ما منزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ما منزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظري. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ شِيَعًا أَوَّلِينَ قُلْ وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المُجْمِعِين. كذلك نسلخه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولي. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولي. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعودون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعودون لقالوا إنما ذكرت ألقاونا بل نحن قوم مسؤولون. لقدار إنما شكرت ألقاونا بل نحن قوم مسؤولون. ولقد جعلنا بالسماء غروجا وذيناها للنظر. يَا مَنْ فِي السَّمَاءِ ابْرُجًا وَزَيِّنَّا لَكِ الْأَغْرَامِ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ استرق السمع فأسبعه شهاب مبين الَّذِي اسْتَرْقَى السَّمَاءَ فَتَفَسَّدَهَا وَأَسْدَى عُرُوشَهَا مُهِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَالْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا لَكِ هَٰذَا كُلُّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهَا مَعَايِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَاجِفِينَ وَجَعَلْنَا فِيهَا شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدرهم. وأرسلنا الرياح الواحف فأنزلنا من السماء ما أنف أسقن لكمه وما أنتم له بخادمين. وأرسلنا الرياح الواحف فأنزلنا من السماء ما أنف أسقن ما أنتم له بخالدين وإن لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون وإن لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستخلفين. ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأجري وإن ربك ويحصوهم وإن ربك ويحصوهم إنه حكيم علي, إنه حكيم علي ولقد خلقنا الإنسان من صرفال من حميم مسلون. ولقد خلقنا الإنسان من صرفال من حميم خلقناه من قبل من نار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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فتعو له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فتعو له ساجدين. فسجد الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبني سأبا أن يكون مع الساجد إلا إبني سأبا أن يكون مع الساجد ما لا يا إبني سمالك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مثنو. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من من منها فإنك رجيب قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعمة إلى يوم الذين وإن عليك اللعمة إلى يوم الذين قال ربك أنذرني إلى يوم يبعثون قال قال فإنك المُورِين فإن إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما بِمَا تَنِّ لَأَزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوِينَ لهم ألمعين. قال رجل ما أهوي سيل له في الأرض ولا أوي أنهم ألمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال أبشر صياح النعيم مستقيم. وَلَكُن مَرَّى مُسْتَكِن إِنَّ الَّذِينَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ إِنَّ الَّذِينَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَنَّ مَلَّ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَنَّاتِ نَعِيمِهِمْ أَجْمَعِينَ لَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ لَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إلا المستفيذين جنات وروض تدخلها بسلام آمين تدخلها بسلام آمين ونذرنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين ونذرنا في صدور إن من غير إخوانا على سرو متقادلين لا يمسهم فيها نصب وما هم من آل مخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم من آل مخرجين نبع عبادي أني انا الغفور الرحيم ليس عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم ما في من إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم وجوه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الفبر فبما تبشرون قال على فلن تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قالوا بشرناك بالحق فلا, فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ما ترضيه إلا قال قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن فَلَمَّا جَاءَ آل الوطن مرسلون فلما جاء آل الوطن إِنَّكُمْ آل قال إنكم قوم منكعون قال إنكم قوم منكعون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقضاء من الليل واتبع أربعةهم ولا يلتفت منكم أحد ومن هو حيث تؤمن. فأسل بأهلك بسطا من الليل واتجع أذارهم ولا يلتكت منكم أحد ومضوحا لك تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مكتور مصدقين وقضينا إليه ذلك وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيتي فلا تضطحون. قال إن هؤلاء ضيتي فلا تضطحون. واتقن الله ولا تخلون. قورى اولم ننهك عن العالم قورى في شكرتهم يومهم. لم يكن لهم في شكرتهم يومهم. فأخرتهم الصيحة مشردين. فأخرتهم الصيحة مشردين. فجعلنا عاليها سافلها وانصرنا عليهم حجارة من سجيل. في إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبشبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبشبيل في ذلك لآية وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ إِنْ كِذَا فَقَدْ كَانَ آيَةً لِّنِي وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَمُهْزَمِينَ بَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا فَكَرَّبَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مُرْسَلِين وَلَكِنْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مُرْسَلِين وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ينحسون من الجبار بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 قفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العلي ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تهذن عينيك إلى ما متعن به أزواج منهم ولا تحزن عليهم واصطجناحك للمؤمنين. لا ولا جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا الذي المبين، قل كما أنزلنا على المقتدين، كما أنزلنا على المقتدين، الذين جعلوا القرآن عظيم. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ فَقُمْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ عِزَّةٍ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ولقلنا علَمُ أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقلنا علَمُ أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وَكُم مِنَ السَّاجِدِينَ فسبح بحمد ربك وَكُم مِنَ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين